السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يصر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا aminoяids تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفروقنا أن يقال لنا قوم مغفورا لكم وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعله صلاحا لنا في أولادنا وبركة لنا في أرزاقنا وزيادة لنا في إيماننا وثباتا لنا في ديننا وأسأل الله تعالى وقد اجتمعنا نتكلم عن رمضان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يبلغون شهر رمضان ومن يرزقهم الله تعالى فيه الصيام والقيام أيها لحبة الكرام ربنا جل في علاه لما خلق الخلق فاوت الله تعالى بينهم فجعل الله تعالى بعض الخلق أفضل من دعا فاوت الله تعالى بين الأماكن لما خلقها فجعل مكة هي أفضلها وأشرفها فاختارها الله عز وجل لتكون قبلة للمسلمين ومنبع لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله تعالى الشهور فجعل شهر رمضان هو أفضلها وأحسنها واختاره الله تعالى لأجل أن يصومه عباده تقربا إليه وأنزل الله تعالى فيه القرآن فاضل الله تعالى بين الليالي فجعل ليلة القدر هي خير, هي خير الليالي وهي أفضلها وجعل العبادة فيها تعدل خيرا من ألف شهر فاضل الله تعالى بين الرسل فجعل حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الرسل وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء فاضل الله تعالى بين الأعمال فجعل بعض الأعمال أفضل من بعض فاضل بين الأزمان فاضل بين الأماكن ونحن مقبلون أيها الأفاضل على شهر مدحه الله تعالى في كتابه فقال الله جل وعلا عن هذا الشهر الكريم شهر رمضان ثم بين الله تعالى فضيلة له فقال الذي أنزل فيه القرآن طيب لماذا أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه دلالة على أن الصيام كان في البداية ليس واجبا ثم جعله الله تعالى واجبا لما قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم وذلك أنه في أول فرض شهر رمضان وقد فرض في السنة الثانية للهجرة كان في أوله لاجل تعويد الناس من أراد أن يصم صام يعني حتى القادر الذي ليس مريضا ولا مسافرا إذا أراد مثلا أن يفطر جاز له أن يفطر لكن بشرط أنه إذا أفطر لزمه عند ذلك أن يطعم عن ذلك اليوم مسكينا ثم بعد ذلك لما بدأ الناس يصومون وصار الإنسان ربما يصوم ثلاثة أيام ثم في اليوم الرابع يطعم مسكينا لأنه أفطر ثم يصوم ثلاث أو أربعة أيام أخرى ثم بعد ذلك في اليوم السادس أو السابع يفطر ويطعم مسكينا فلما عودهم الله تعالى ورباهم عن الصيام بعد ذلك نزلت فرضية الصيام فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وأنت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه نداء لك أنت فأرعي لها سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه دائما بعد كلم بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اعلم أنه إما توجيه أو أنه نهي كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ها ربي بماذا تأمرنا أقيم الصلاة طيب يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي لم تقولون ما لا تفعلون يكون توجيه مباشر بعدها يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه هنا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر الله تعالى العلة فقال لعلكم تجوعون لا لعلكم تعطشون لا لعلكم توفرون لا لعلكم بآلام الفقراء تحسون لا لماذا فرض الصيام الصيام لا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع الجيب ولا يتعامل مع العين الصيام يتعامل مع القلب وقال عز وجل لعلكم ماذا تتقون والتقوها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أيها الإخوة والأخوات لا يتعامل مع فمك ولا مع بطنك الصيام يتعامل مع قلبك فإذا صمت وتأثر بطنك ففرغ من الطعام وتأثر فمك فجفريقك لكن لم يتأثر قلبك فلم تنكسر ولم تخشع ولم تتق نفسك إلى الجنة وما فيها ولم تقبل على الطاعات لم يتأثر القلب فما حججت ولكن حجت العير في الحقيقة ما في فاعدة من صومك إذا كان هذا الصوم لا يؤثر فيك لذلك قال عز وجل لعلكم تتقون والتقوى خشية مستمرة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصار التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم سأل رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال يا أبا ذر نسمع عن التقوى فما هي التقوى فقال له أبو ذر رضي الله عنه هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم قال فماذا فعلت؟ قال جمعت ثوبي علي أنت لما تمشي بين حشائش وأعشاب فيها شوك تجد أنك تجمع ثوبك حتى لا يلتصق بالثوب شيء من هذه الحشائش أو, أو هذا الشوك قال جمعت علي ثوبي ونظرت والتقيت. يعني بدأت أنظر إلى الموضع الذي أضع فيه رجلي قبل أن أضعها حتى لا أضعها على شوك فأنا لا أمشي إلا وأنا كما قيل قدر لرجلك قبل الخطوة موضعها انا ما أضع رجلي على مكان إلا أعلم أين هذا المكان فقال له أبو ذر فتلك التقوى التقوى أنك تمشي إلى العالمين وأنت تلتفت ما الذي يرضي الله من الذي يغضبه هذه الخطوة التي سأقدم عليها أنا الآن هل هي في رضا الله سبحانه وتعالى أم في معصيته أم هل الله سبحانه وتعالى يفرح بها جل وعلا ويأجرني عليها أم أن الله تعالى يعاقبني إذا وقعت فيها لذلك قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون والذي وفق أيها الأفاضل فعلا الذي وفق أولا لبلوغ شهر رمضان هو منه من الله تعالى بها عليه فإذا وفق أيضا إلى أن يعطي رمضان حقه فهي منة أخرى من الله تعالى بها عليه يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله يقول كان السابقون يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وبعده يدعون الله تعالى بعد رمضان لمدة ستة أشهر يعني في شوال وذي القعدة وذي الحجة وهو لا يزال قلبه معلقا برمضان الذي تصر عنه يجد أنه يقول يا رب اجعلني ممن قبلتهم في رمضان ويصل إليه شهر محرم وصفر وهو لا يزال يعني يفرح لما يذكر أعماله التي عملها في رمضان ويلتذ إذا تذكر أن الله تعالى سيقبلها تجد أنه بعد نهاية رمضان لا يزال القلب معلق بذلك الشهر وهو يقول يا رب اجعل مسر مجifs ويقول ابو على السبungsة يا رب اجعل مج gjorde من Pend أجعل مجرس مجisol فت قراءته ودعاءه يا رب لا يزال بعد انتهاء رمضان عنه يدعو الله تعالى أن يتقبل منه ذلك الشهر الكريم وكذلك قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم إياه لأنه فضل لا يريد أن يفوتهم بل كان من دعائهم أيضا كان أحدهم يقول اللهم سلمني إلى رمضان سلمني إن يا ربي ما يصيبني آفة أو مرض يمنعني من الصوم أو يصيبني وفاة تمنعني من بلوغ هذا الشهر الكريم اللهم سلمني اجعلني سالما إلى رمضان وسلم لي رمضان يعني سلم رمضان لي يأتيني من غيري أنا أكون فيه في معصية أو في شيء من التقصير وسلم لي رمضان ثم قال وتسلمه مني متقبل تقبل مني يا ربي شهر رمضان تسلمه مني متقبل